بسم الله الرحمن الرحيم ياسين سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم يُنذِرَ قوماً ما أنذَرَ آباؤُهُمْ فَهُمْ غافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أكثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالاً فَهِيَ إلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ قُمَحُونَ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 وكل شيء أحصل له في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل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 قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إن تطيرنا بكم لئلا متنتهوا لنرجع منكم ولا يمسنكم من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 117. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون 118. وإن كل لما جميع لدينا محضرون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 ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أ فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها من ما تبت الأرض ومن آفسهم ومن لا يعلمون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 القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون 118. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون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 فقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن أطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين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 ر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أو لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أن عما فهم لها مالك